بسم الله الرحمن الرحيم سماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من طوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بسم الله وبركاته في سورة الطارق آيات عجب ذكر الله تعالى فيها دلائل قدرته جل وعلا وخلق الإنسان قال الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق والسماء والطارق السماء معروفة والطارق بين الله جل وعلا معناه بقوله تعالى وما أَدْرَاكَ مَا الطارق النجم الثاقب ذكر بعض المفسرين المعاصرين انواعا من النجوم تكون في سرعتها أنها تثقب النجوم الأخرى أو تثقب الكون أو تثقب بعض الحواجز في الفضاء وذكر المفسرون المتقدمون أن النجم الثاقب هو كل نجم خلقه الله تعالى في السماء فالنجوم خلق عظيم قال بعضهم هو زحل وقال غيرهم غيره. لكن المقصود أنه أن الله جل وعلا يقسم بهذه النجوم على قدرته سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس أنا وأنت وكل الناس لما عليها حافظ هناك ملائكة تحفظ عليها أعمالها تحفظها من الشر إلا أن يشاء الله تعالى كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه ماذا يفعلون يحفظونه من أمر الله الله تعالى هو الذي أمرهم بهذا فجعل الله تعالى الإنسان حافظا يحفظه من الشرور ولذلك ينام الإنسان في الصحراء ثم يستيقظ ولا يجد عقربا دخل إلى داخل أذنه أو في داخل أنفه أو حية صغيرة أو نحوه يرسل عليكم حفظة كما قال الله تعالى قال جل وعلا هنا إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان هذا الإنسان المتكبر عن عبادة الله فلينظر الإنسان من خلق هل خلق من الماس أو من حديد أو من حجارة خلق مما إن وهو الحيوانات المنوية يخرج من بين الصلب والترائب الصلب هو ظهر الإنسان صلبه والترائب قيل يا عظام الصدر وقيل عظام الكتفين ونحو ذلك المقصود أن الله تعالى كما خلق الحليب الذي نشربه من الناقة ومن المعزى ومن الضأن هذا الحليب الذي خلقه الله تعالى من جسدها حتى خرج لنا صافيا كذلك يخلق الله تعالى من جسد الرجل هذه الحيوانات المنوية التي يخلق منها الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب ثم قال جل وعلا إنه على رجعه لقادر الله تعالى إذا مات الإنسان هو قادر جل وعلا على إرجاعه حيا مرة أخرى ليس كما كان يقول الأولون إن الحياة تنتهي بنهاية الإنسان وموته كلا بل هو سبحانه وتعالى قادر على إعادة خلقه مرة أخرى فقال جل وعلا هنا إنه على رجعه لقادر ثم قال يوم تبلى السرائر في يوم القيامة تختبر وتكشف السرائر سرائر الناس أنت نمت عن صلاه وأخفيت هذا عن الناس والآخر ربما سرق وأخفى هذا عن الناس والثالث ربما وقع في في كذا أو كذا من الفواحش والمحرمات وأخفى ذلك عن الناس وكذلك غيرهم ربما صلى في الليل وأخفى ذلك عن الناس تصدق وأخفى ذلك عن الناس بر والديه وأخفى ذلك عن الناس بنى مسجدا في السر وأخفى ذلك عن الناس لا يريد الجزاء إلا من الله تعالى فقال جل وعلا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الإنسان في ذلك الحين عاجز عن أي قوة وأي انتصار لنفسه فلا ناصر إلا الله ولا قوية إلا الله جل في فماله فما له من قوة ولا ناصر ثم قال جل وعلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ذات الرجع أي السماء التي ترجع بالمطر كل عام والأرض التي تنصدع تتشقق ويخرج منها النبات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه أي القرآن لقول فصل يعني لقول تام حق صدق بين وما هو بالهذل يعني ما خلقه الله تعالى عبثا وطرفا يضحك بها الناس ما هو بالهزل ثم بين الله جل وعلا أن فريقا من أعداء المؤمنين يكيدون لهم فقال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا هؤلاء يكيدون لكم لصدكم عن دينكم يكيدون لكم لإقعادكم عن الدعوة إلى الله تعالى يكيدون لكم لتقليل عدد المؤمنين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والله جل وعلا يكيد بهم فيمرض هذا الكافر ويذهب مال الآخر ويخون أحدهما صاحبه بعدما اتفق على اذى المؤمنين يكيد الله تعالى لهم إنهم يكيدون كيدا هم يكيدون في الأرض والله يكيد لهم في السماء فالله يعلم بكيدهم وهم لا يعلمون كيده كما قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم قال الله جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نسأل الله تعالى أن يوفقنا واياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته